119. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 110. وما أدراك ما سجين 111. كتاب مرقوم 112. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 118. وقالوا لهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 119. ثم إنهم لصال الجحيم 110. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 111. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين 113. وما أدراك ما عليون 114. كتاب مرقوم 115. يشهده المقربون 116. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظر 111. تعرف في وجوههم نظرة النعيم 112. يسقون من رحيق مختوم 113. ختامه مسك 114. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم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 وَإِذَا رَأَوُهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ